صفحة من ح ب ي ف ض ي ل ة ا ل ش ي خ ا ل د ك ت و ر ص ا ل ح ابن م ح م د آل ط ا ل ب ت ق د م أ ع و ذ ب ا ل ل ه م ن ا ل ش ي ط ا ن ا ل ر ج ي م بسم ا ل ل ه الرحمن ا ل ر ح ي م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 لفضيله ا ل ك ت و محمد ر ا ت النابلسي ليكفر الله عنهم أ س و ا الذي عملوه ويجزيهم اجرهم باحسن الذي كانوا يعملون اليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له منهاد ومن يهد الله فما له من أ ل ي س الله ب ع ز ز ي ه ا ل ن ا و ل س أ ل ت ه م من خ ل ق ا ل س م ا ل ا س ل ليقولن ا ل ل ه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 كالكتاب ل ل ن ا س بالحق فمن ا ه ت د ا ل ن ف س ه و م ا ب ل فإنما ي للعلوم ي ه ا ا ل ت ع ل ي ه م ب و ك ي ل الله م و ف ف ى ا ل أ ن س حين م و ت ه ا و ا ل ت تمت ي في لم م ن ا م فيمسك ه ا ا ل ت ي قضى ع ل ي ه ا ا ل م و و ت ي ر س ل ا ل إلى أجل أ خ ر ى م س م ى إن ف ي ذلك ل ه ل ق و موسوعه ي ت ف ن النابلسي للعلوم الاسلاميه و ي قل لله ا ل ش ف ا ع ة جميعا له ملك السماوات و ا ل أ ر ض ثم إ ل ي ه ترجعون وإذا ذكر الله وحده شمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا دونه يستبشرون إذا ذكر الذين ذكر الذين الله لا بالآخرة اللهم فاطر السماوات قل هم شمأزت من ا ل أ ر ض ع ا ل م ا ل غ ي ب و ا ل ش ه ا د ة أ ن ت تحكم ب ي ن ع ب ا د ك ك فيما ا ن و ا فيه ي خ ت ل ف و ن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 شركه الهدى ن س شركه دعويه م منا قال إنما ت ت ع ل غير ربحيه ذات ن مضمون أ ك اجتماعي ل ي ل م و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 إن في لآيات ذلك ل ق و م ي ؤ م ن و ن أ و ل م ي ع ل م و ا أ ن ا ل ل ه ي ب س ط ا ل ر ز ق ل م س ي ش ا ء ويقدر في إن ذ ل ك ل آ ي ا ت ل ق و م يؤمنون ي قل الاسلاميه عبادي ا ذ ي ن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 واتبعوا احسن ما انزل اليكم من ربكم من قبل ان ياتيكم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 وترى الملائكه حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين